السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل ا ل ع ل و م أ ص و ل ا وسهل بها إ ل ي ه و ص و ل ا و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما بينت أ ص و ل العلوم و أ ب ر ز المنطوق منها والمفهوم أ م ا بعد فهذا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 الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء المرسلين نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد فقال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله واياه باب قول الله تعالى فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما ا ل آ ي ة مقصود ا ل ت ر ج م ة بيان ان ت ع ب د الاسماء لغير الله من شرك الطاعه بيان ان تعبيد ا ل أ س م ا ء لغير الله من شرك ا ل ط ا ع ة فتوحيد الله فيها أ ن يكون المعبد منها لله وحده فتوحيد الله فيها أ ن يكون المعبد منها لله وحده كعبد الله و عبد الرحمن و نظائرهما و ا ل أ س م ا ء ا ل م ع ب د ة لغير الله لها حكمان أ ح د ه م ا كون ذلك شركا أ ك ب ر كون ذلك شركا أ ك ب ر إ ذ ا قصد ب ا ل ت س م ي ة ح ق ي ق ة ا ل ت ع ب ي د و ا ل ت أ ل ه لغير الله إ ذ ا قصد بالاسم ح ق ي ق ة ا ل ت ع ب ي د و ا ل ت أ ل ي ه لغير الله و ا ل آ خ ر أ ن يكون نوع ة ش ر ي ك ا يكون نوع تشريك اذا لم تقصد ح ق ي ق ة الاسم إ ذ ا لم تقصد ح ق ي ق ة الاسم و إ ن م ا كان المقصود مجرد ا ل ت س م ي ة و إ ن م ا كان المقصود مجرد ا ل ت س م ي ة التي يراد بها تمييز ا ل م س م ى التي يراد بها تمييز ا ل م س م ى ومن أ ه ل العلم من يجعله شركا اصغر ومن أ ه ل العلم من يجعله شركا أ ص غ ر والمراد بقولهم نوع تشريك والمقصود والمراد بقولهم نوع تشريك ما وجدت فيه ص و ر ة الشرك لا حقيقته فيكون محرما تحريما شديدا فيكون محرما تحريما شديدا لكن لا يلحق بالشرك لكن لا يلحق بالشرك وهو اصطلاح شائع بكلام أ ه ل العلم نعم قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد ك ع ب ا ن ي وما اشبه ذلك حاشا عبدا ل مطلبه وعن ب ن عباس رضي الله عنهما في ا ل ا ي ة قال لما ت ر ش ا ه ا ادم حملت ف أ ت ا ه م ا إ ب ل ي س فقال إ ن ي صاحبكما الذي أ خ ر ج ت ك م ا من الجنه اتطيعني أ و لاجعلن له قرنين فيخرج, فيخرج من بطنك فيشقه ولا ف ل ن ولا ف ل ن يخوفهما سمياه عبد الحارث ف ب ي ا ن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت ف أ ت ا ه م ا فقال مثل قوله ف أ ب ي ا ن ط ي ع ا ه فخرج م ي ك ا ثم حملت ف أ ت ا ه م ا فذكر لهما ف أ د ر ك ه م ا حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعلا له شركاء فيما آ ت ا ه م ا رواه ابن ربيحات م وله بسند صحيح عن قتاده قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آ ت ي ت ن ا صالحا قال أ ش ف ق الا يكون إ ن س ا ن ا وذكر ما نهى عن الحسن وسعيد وغيرهما ذكر المصنف و رحمه الله لتحقيق مقصود ا ل ت ر ج م ة ث ل ا ث ة أ د ل ة فالدليل ا ل أ و ل قوله تعالى فلما آ ت ا ه م ا صالحا ج ع ل له شركاء فيما آ ت ا ه م ا ا ل آ ي ة وهذه ا ل ا ي ة في آ د م وحواء وهذه ا ل آ ي ة في آ د م وحواء صح ذلك عن س م ر ة ا بن جندب رضي الله عنه عند ابن جرير وروي مثله عن ابن عباس من وجوه يقوي بعضها بعضا رواه ابن جرير وغيره و مثل هذا لا يقال من قبل الراي و مثل هذا لا يقال من قبل الراي ففي كونه محكوما برفعه قوه ففي كونه محكوما برفعه قوه و لو تعذر جعله كذلك فان المعروف عن ا ل ص ح ا ب ة هو هذا التفسير ف إ ن المعروف ة عن ا ل ص ح ا ب ة هو هذا التفسير و ل أ ج ل هذا جعل ابن جرير رحمه الله تعالى ذلك إ ج م ا ع ا و ل أ ج ل هذا جعل ذلك ابن جرير رحمه الله تعالى ذلك إ ج م ا ع ا أ ن ا ل آ ي ة فيهما بل عد سليمان ا بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد القول ب أ ن ا ل آ ي ة في المشركين من ذريتهما تفسيرا من التفاسير المبتدعه ا ل ح ا د ث ة أ ي التي لم تكن في كلام المتقدمين من السلف من ا ل ص ح ا ب ة و إ ن حدث م ا حدثت بعده و كيفما كان فالمقطوع به أ ن المعروف في تفسير ا ل ص ح ا ب ة هو المتقدم سواء قضي ب أ ن ذلك إ ج م ا ع ا واقعا أ و امتنع منه و إ ذ ا صح شيء في تفسير ا ل ق ر آ ن عن ا ل ص ح ا ب ة لم يحسن المصير إ ل ى قول غيرهم ف ا ل ح ج ة فيما أ خ ب ر و ا به في تفسير كلام الله عز و جل و لا سيما إ ذ ا كان عن خبر غيب كالمذكور في تفسير هذه ا ل آ ي ة و إ ن م ا استعظم من استعظم حمل ا ل آ ي ة على كونها في آ د م و حواء لما روي من تفاصيل ا ل ق ص ة لا تصح فتفاصيل ا ل ق ص ة لا يثبت فيها كبير شيء إ ن م ا يثبت فيها أ ص ل كون ذلك واقعا من الابوين في تسميتهما ولدا لهما فهذا هو الذي صح أ م ا تفصيله فرويا من وجوه لا تصح و من الطرائق ا ل ح ا ئ ل ة بين إ د ر ا ك المعاني ا ل ص ح ي ح ة ل ل ق ر آ ن الكريم ا ل إ خ ل ا د إ ل ى تفاصيل قصص لم تثبت كالمنقول في هاروت و م ا ر و ت ف إ ن هاروت و م ا ر و ت ملكان أ ن ز ل ه م ا ل ل ه عز و جل ف ت ن ة للخلق هذا هو تفسير ا ل آ ي ة فهما ملكان جزما و اما القول بغير ذلك ف إ ن م ا حمل من تكلم به ما روي من تفاصيل ا ل ق ص ة لا تثبت فينبغي أ ن يجرد الناظر في تفسير كلام الله عز و جل نظره من ا ل إ خ ل ا د إ ل ى القصص التي لا تصح لئلا يكون ذلك حائلا دون فهم المعنى الصحيح ل ل آ ي ة كالمذكور في هذه ا ل آ ي ة ف إ ن من الناس من منع كونها م من منع كونها في ا ل أ ب و ي ن لاجل تفاصيل ا ل ق ص ة التي لا تصح و المنقول عن ا ل أ و ا ئ ل من ا ل ص ح ا ب ة و لا سيما ما صح عن س م ر ة بن جندب ليس فيه كبير تفصيل و إ ن م ا فيه أ ن ه ا في الابوين آ د م و حواء عليهما ا ل ص ل ا ة و السلام و الذي وقع منهما هو كما أ خ ب ر الله عز و جل جعل له ف ر ك ا ء فيما اتاهما يعني و ق ع في م و ا ف ق ة إ ب ل ي س في شرك ا ل ط ا ع ة و ق ع في م و ا ف ق ة إ ب ل ي س في شرك ا ل ط ا ع ة ف أ ط ا ع ا ه بما دعاهما إ ل ي ه من ت س م ي ة الولد و هذا الشرك الذي يتعلق بشرك ا ل ط ا ع ة يقع من ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا عصى ربه عز و جل ف إ ن الله أ م ر ه بطاعته لكنه لا يكون من جنس الشرك الخالص و إ ن م ا يكون من جنس الشرك الذي من جنس نوع التشريك الذي توجد فيه ص و ر ة الشرك لا حقيقته نعم من أ ف ر ا د شرك ا ل ط ا ع ة ما يكون من جنس الشرك ا ل أ ك ب ر و ا ل أ ص غ ر إ ذ ا وجدت فيه حقيقته لكن المعاصي التي دون الشرك هي في ا ل ح ق ي ق ة ترجع إ ل ى شرك ا ل ط ا ع ة أ ن يطيع ا ل إ ن س ا ن هواه و نفسه أ و يطيع الشيطان أ و يطيع أ ح د ا من قرناء السوء فيفعل ذلك فهما أ ط ا ع ا ه ب م ا دعاهما إ ل ي ه و سمي الولد عبد الحارث لم يريدا ان يكون هذا اسما له و لا أ ر ا د ح ق ي ق ة التعبير و إ ن م ا أ ر ا د بذلك كف شر الشيطان عنه ف إ ن المقصود من ا ل ت س م ي ة تعين المسمى بتمييزه و هما حملهما على ذلك لا إ ر ا د ة قصد التمييز فضلا ً عن إ ر ا د ة تعبيده لغير ا ه و إ ن م ا قصد دفع شر الشيطان عن الولد بتسميته عبد الحارث فهذا هو الذي وقع من ا ل أ ب و ي ن وهو من جنس شرك ا ل ط ا ع ة الذي يكون م ع ص ي ة من المعاصي والدليل الثاني ا ل إ ج م ا ع الذي نقله أ ب و محمد بن حزم رحمه الله تعالى في كتاب ه مراتب ا ل إ ج م ا ع ف إ ن ه نقل ا ل إ ج م ا ع على تحريم كل اسم معبد لغير الله إ ل ى آ خ ر ما ذكر سوى عبد المطلب و إ ن م ا خص اسم عبد المطلب ل أ ن المسمي به من المسلمين لا يريد ما فيه من ا ل ت ع ب ي د و إ ن م ا يريد م و ا ف ق ة اسم جد النبي صلى الله عليه و سلم و سلم ف ل م ح ب ة المسلمين للنبي صلى الله عليه و سلم سموا باسمه و باسم أ ب ي ه و باسم جده فالمسمي منهم إ ن م ا يريد موافقه اسم جد النبي صلى الله عليه و سلم و جد النبي صلى الله عليه و سلم إ ن م ا سمي كذلك ن س ب ة إ ل ى عمه المطلب ف إ ن ه كان ن ش أ مع أ م ه عند أ خ و ا ل ه في ا ل م د ي ن ة ثم لما جاء به جده المطلب من ا ل م د ي ن ة لما جاء به عمه المطلب من ا ل م د ي ن ة كان قد تغير و اغبر فظنه أ ه ل م ك ة عبدا قد استراه المطلب و تملكه فنسبوه إ ل ي ه و نادوه عبد المطلب ثم ت ب ت عليه هذا الاسم ثم سمى من سمى من المسلمين عبد المطلب إ ر ا د ة م و ا ف ق ة اسم جد النبي صلى الله عليه و سلم و ل أ ج ل هذا وقع الاختصاص و لاجل هذا وقع الاختصاص واضح يعني م ا ذ ا خص هذا الاسم ل أ ج ل هذا المعنى و الصحيح أ ن القول فيه كالقول في غيره و الصحيح أ ن القول فيه كالقول في غيره فلا يجوز التسمي ب ع ب د ي المطلب و الدليل الثالث حديث عبد الله ا ل ن عباس رضي الله عنهما في تفسير ا ل آ ي ة قال فلما تغشاها آ د م حملت ف أ ت ا ه م ا ابليس إ ل ى اخره رواه ابن جرير و ابن أ ب ي ح ا ت من م وجوه يشد بعضها بعضا في إ ث ب ا ت أ ص ل ا ل ق ص ة دون تفاصيلها في إ ث ب ا ت أ ص ل ا ل ق ص ة دون تفاصيلها و هذا مما ينتفع به من الطرق الضعاف أ ن ه ا مع تكاثرها تدل على ص ح ة ا ل أ ص ل دون التفصيل فينتفع بها في إ ث ب ا ت أ ص ل ا ل ق ص ة و يمتنع من إ ث ب ا ت شيء من الفروع ا ل م ب ن ي ة على تفصيل من تلك التفاصيل ذكر هذا أ ب و العباس بن ت ي م ي ة رحمه الله تعالى ب م ق د م ة أ ص و ل التفسير و أ ب و الفضل بن حجر في ا ل إ ف ص ا ح ب ا ل ن ك ه على ابن الصلاه و د ل ل ت ه على مقصود ا ل ت ر ج م ة كون المذكور فيه تفسيرا ً للايه ببيان معناها فيه مسائل ا ل أ و ل ى تحريم كل اسم معبد لغير الله ا ل ث ا ن ي ة تفسير ا ل آ ي ة الثالث ة أ ن هذا الشرك في مجرد ت س م ي ة لم ت ق ص ت حقيقتها الرابع ة أ ن هبه الله للرجل البنت ا ل س و ي ة من النعم ا ل خ ا م س ة ذكر السلف الفرق بين الشرك ب ا ل ط ا ع ة والشرك ب ا ل ع ب ا د ة باب قول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه ا ل آ ي ة مقصود ا ل ت ر ز م ة بيان ان الالحاد في أ س م ا ء الله مما ينافي التوحيد و ا ل إ ل ح ا د في أ س م ا ء الله هو الميل بها عما يجب فيها هو الميل بها عما يجب فيها فكل شيء وقع ميلا عن الواجب فيها فهو إ ل ح ا د فكل شيء وقع ميلا عما يجب فيها فهو إ ل ح ا د فيها و ا ل إ ل ح ا د في أ س م ا ء الله ث ل ا ث ة أ ن و ا ع اولها جحد معانيها و ثانيها إ ن ك ا ر المسمى بها و ثالثها التشريك فيها و ثالثها التشريك فيها ذكره ابن القيم في الصواعق ا ل م ر س ل ة و في ا ل ك ا ف ي ة ا ل ش ا ف ي ة و هو أ ص ح م أ خ ذ ا و أ ح س ن متعلقا من ق س م ة خ م ا س ي ة له ذكرها في بدائع الفوائد و هو أ ح س ن م أ خ ذ ا و أ ص ح متعلقا من ق س م ة خ م ا س ي ة له ذكرها في ب د ا ئ ع ذكرها في بدائع الفوائد و تبعه من تبعه ف ي ك ل ق ي م كم له ق س م ة ل ل ح ا د ح ا ج في اسماء الله ا س م ت ا ن إ ح د ا ه م ا ث ل ا ث ي ة و ا ل أ خ ر ى خ م ا س ي ة ث ل ا ث ي ة التي في ك ا ذ ي ا ل ش ا ف ي و في الصوائق ا ل م ر س ل ة و ا ل خ م ا س ي ة في بدائع الفوائد و التي في الصوائق المرسله ة ج م ع و دائما التقسيم لا بد أ ن يحرص ا ل إ ن س ا ن على ضم أ ط ر ا ف ه لا على ت س ق ي ق ه ا ل أ ن الانتفاع بالتقاسيم إ ن م ا يكون إ ذ ا وقعت موقعه و وقوعها موقعها ب ض م أ ط ر ا ف ه ا و أ م ا التشعيب فيها ف إ ن ه ربما أ ض ا ع مقصوده ل أ ن المقصود من التقاسيم هو التفهيم ف إ ذ ا أ ت ق ن الماخذ و ت م م المولد و بين المتعلق وقعت القسمه صحيحه و هذه التقاسيم عامتها اصطلاحيه أ ي تستفاد من الاستقراء و تنتج ب ا ل ا س ت ل ا ح كقول أ ل ن ح ا ت ي ا ل ك ل م ة ث ل ا ث ة أ ق س ا م اسم و فعل و حرف جاء ايش بمعنى فهم قسموه ق س م ة ث ل ا ث ي ة أ ن ه يقع على هذه المواقع الثلاثه و منهم من زاد أ ق س ا م أ خ ر ى هي في ا ل ح ق ي ق ة ترجع إ ل ى واحد من هذه ا ل أ ق س ا م ك س م الفعل مثلا فمثلا ك ل م ة ص اسم فعل و منهم من عدها نوعا مفردا لكن عند السبر تجد هذا النوع الذي عد مفردا يرجع إ ل ى اسم الفعل و ان وجد فيه معنى الفعل لكنه لا يقبل علامته فرد إ ل ى الاسم الى نوع الاسم فضابطها الجامع لها أ ن تكون ا ل ك ل م ة ث ل ا ث ة أ ق س ا م و قل مثل هذا في غيرهم التقاسيم وبهذا ينتفع طالب العلم ف إ ن العلم حقيقته في بيان الحقائق والتقاسيم هذا هو الذي يجمع به العلم ويدرك ف إ ذ ا جمعت بينت حقائق الكلام في أ ب و ا ب العلم بان مثلا ً مراد ا ل إ ل ح ا د كي ت وكيف ف ا ل إ ل ح ا د في أ س م ا ء الله مثلا ً هو الميل بها عما يجب فيها ثم بعد بيان حقيقته تظهر قسمته فعندئذ يكون بين المعالم واضح ا ل م آ خ ذ في فهم ا ل ش ر ي ع ة أ م ا إ ذ ا لم تكن حدود ا ل أ ش ي ا ء ب ي ن ة ف إ ن الناس يقعون في اصطلاحات ل ج د ي د ة لا يستطيعون تعليق ا ل أ ح ك ا م ب ه فمثلا أ ح ك ا م الناس إ م ا أ ن يكون مسلما أ و أ ن يكون ايش ك ا ف ر ة أ و أ ن يكون كافرا في قسم ثالث ها منافق هذا باعتبار الباطن كافر باعتبار الظاهر مسلم ه و يرجع ل ل ق س م ي ن هذه لكن في الحكم عليهم مسلم, مسلم و كافر اما أ ن يكون مسلما و إ م ا أ ن يكون كافرا طيب عندما يقال فلان مذهبه الفكري شيوعي مذهبه الفكري شيوعي ا ل آ ن ما الحكم عليه ايش كافر من أ ي ن يستفيد كافر من من اي يعني من منهجه أ ي تقسيم ي طيب مسلم كافر أ ي ن تجد المنهج أ و المذهب للشيوع ي إ ن ه كافر طيب ملحد يعني يكون في إ ي ش ملحد طيب لا هذا الملحد أ و الكافر يكون في أ ي شيء بالترتيب الشرعي الترتيب الشرعي لما يجمع الناس إ م ا أ ن يكون من ا ل ج م ا ع ة أ و أ ن يكون من الفرق أ و أ ن يكون من ا ل م ل ة إ م ا أ ن يكون من ا ل ج م ا ع ة يعني التي على ما جاء له النبي صلى الله عليه و سلم او من الفرق و هي ما خرج عن النبي صلى الله عليه و سلم و لم يخرج عن الاسلام أ و من الملل و هو ما خرج عن ا ل إ س ل ا م فالذي يدرك ا ل ح ق ي ق ة ا ل ش ر ع ي ة ل ل ج م ا ع ة و ا ل ف ر ق ة و ا ل م ل ة يجعل الشيوعي ي مل ة فيكون كافرا فيكون كافرا لكن الذي لا تكون عنده هذه المسالك و ا ض ح ة يتقهقر قد يكون الشيوعي بين عندكم لكن يتقهقر عندما يقال المنهج الفكري المذهب الفكري ا ل م د ر س ة ا ل ف ك ر ي ة هذه مصطلحات حادثه ح ا ل ت بين الناس و بين تعليق ا ل أ ح ك ا م ب أ ه ل ه ا فتجد بعض الناس يقول هذا مذهب فكري هذا منهج فكري هذه ط ر ي ق ة هذا مسله هذه ما تعلق بها ا ل أ ح ك ا م ا ل أ ح ك ا م اما أ ن يكون من ا ل ج م ا ع ة أ و من ا ل ف ر ق ة أ و أ ن يكون من ا ل م ل ة فدائما لا بد أ ن تحرص على ا س ت ب ا ن ة الحقائق ا ل ش ر ع ي ة و فهم ا ل أ ق س ا م التي إ م ا ت س ت ن ب ط من ا ل ش ر ع ا س ت ن ب ا ط ا أو ت ع ر ف ب ا س ت ق ر ا ء ل ا س ت د ا ح ي لذلك مثلا أضرب ل ك م مثال في التوحيد مثال في التوحيد بعضهم يقول أ ه ل ا ل س ن ة لهم في تقسيم التوحيد طريق ت ا ن أ و قول ا ل قول او ل ي ق س م ث ل ا ث ة أ ق س ا م و ه ي ت و ح ي د ه روبي او ل و ه ي ة و اسماء ل أ و ا ل صفه ا وطريق ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة التي ي ق س م ه قسمتين احدهما توحيد في المعرفه و الاثبات و توحيد في ا ل إ ر ا د ة و القصد و الطلب القول ب أ ن ه ا قولان غلط عليه و لكن هناك م أ خ ذ ا ن يقسم بهما ل ت و ح ي د أ ح د ه م ا باعتبار ما يجب لله ربوبيه الوهيه ا س م ا صفات و الثاني باعتبار ما يجب على العبد انه توحيد في ا ل م ع ر ف و ا ل ا ب ا ت و توحيد في الاراده و القصد فيكون المورد الذي أ ر ي د ب هذا غير المورد الذي أ ر ي د ب هذا ما يكون قولان ل أ ه ل السنه هذا غلط على أ ه ل السنه ولكن عندهم ماخذ ي ت ق س ي م التوحيد أ ح د ه م باعتبار ما يجب لله و ا ل آ خ ر باعتبار ما يجب على العبد ذكر ابن أ ب ي حاتم و ب ي عباس رضي الله عنهما يلحدون في اسمائه يشركون وعنهم سم اللات من ا ل إ ل ه و ا ل ع ز ة من العزيز وعن الاعمش يدخلون فيها ما ليس منها ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود ا ل ت ر ج م ة دليلا واحدا وهو قوله تعالى ولله ا ل أ س م ا ء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أ س م ا ئ ه ا ل آ ي ة ودلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في وجهين أ ح د ه م ا في قوله وذروا الذين يلحدون في اسمائه أ ي أ ع ر ض و ا عنهم و ت ر ك و ه م احتقارا لمقالتهم ا أ ع ر ض و ا عنهم و ت ر ك و ه م احتقارا لمقالتهم ا وتسفيكا وتسفيها لدعوتهم والثاني في تمام ا ل آ ي ة سيجزون ما كانوا يعملون سيجزون ما كانوا يعملون ف إ ن ه تهديد ووعيد لهم يدل على ح ر م ة ما اقترفوه ف إ ن ه تهديد ووعيد لهم يدل على ح ر م ة ما اقترفوه و أ و ر د المصنف رحمه الله ث ل ا ث ة ا ت ا ر في تفسير ا ل آ ي ة أ و ل ه ا أ ث ر بن عباس اثر بن عباس رضي الله عنه قالوا ا ل ح د و ن في أ س م ا ئ ه قال يشركون رواه ابن ربيحات ولكن عن ق ت ا د ة السدوسي لا عن ابن عباس رضي الله عنه فهو انتقال نظر أو ذهن من المصنف فهو انتقال نظر او ل انتقال م ص ن نظر ف فهو أ ذهن من المصنف نبه عليه حفيده سليمان بن عبد الله ما الفرق بين انتقال النظر والذهن و انتقال ل ذ ه ا ن النظر يعني أ ح ي ا ن ا ا ل إ ن س ا ن وهو ينقل من كتاب تزيغ ع ي ن ه فيخطئ في نقل المقصود ف ك أ ن ه أ ر ا د أ ن ينقل عن قتاده ونقل عن أ ث ر آ خ ر به ابن عباس فجعله عن ابن عباس و انتقال الذهن ان يقع ذلك في ذهنه ظنه عن ابن عباس و ظنه عن ابن عباس و هو في الحقيقه عن قتاده رضي الله, رحمه الله تعالى فالاثر عن قتاده لا عن ابن عباس و ثانيه اثر ابن عباس رضي الله عنه قال سموا اللات من الاله و العزى من العزيز رواه ابن أ ب ي حاتم و معناه أ ن ه م اشتقوا ل آ ل ه ت ه م ا ل ز ا ئ ف ة أ س م ا ء من أ س م ا ء الله أ ن ه م اشتقوا ل آ ل ه ت ه م ا ل ز ا ئ ف ة أ س م ا ء من أ س م ا ء الله سبحانه و تعالى و ثالثها أ ث ر ا ل أ ع م ش و اسمه سليمان ا بن مهران الكاهل أ ب و محمد ا ل ا س د رحمه الله قال يدخلون فيها ما ليس منها أن يجعلون من أ س م ا ء الله عز و جل ما لم يسمي به نفسه يجعلون من أ س م ا ء الله عز و جل ما لم يسمي به نفسه ك ت س م ي ة النصارى له أ ب ا ك ت س م ي ة النصارى له أ ب ا أ و ت س م ي ة ا ل ف ل ا س ف ة له ع ل ة ث ا ع ل ه عله فاعله نعم ف ي مسائل الاولى إ ث ب ا ت ا ل أ س م ا ء الثانيه كونها حسنى ا ل ث ا ل ث ة ا ل أ م ر ب ع ا ئ ه بها ا ل ر ا ب ع ة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين ا ل خ ا م س ة تفسير الالحاد فيها ا ل س ا د س ة وعيد من الحد باب لا يقال السلام على الله مقصود المصنف بيان ه النهي عن قول السلام على الله بيان النهي عن قول السلام على الله لاستغناء الله عز و جل عن دعاء المخلوقين لاستغناء الله عز و جل عن دعاء المخلوقين و جيء ب ا ل ت ر ج م ة في ص و ر ة النفي ل أ ن ه أ ب ل غ من النهي و جيء ب ا ل ت ر ج م ة في س و ر ة النفي ل أ ن ه أ ب ل غ من النهي فهو نهي و ز ي ا د ة فهو نهي و زياده تدل على ت أ ك ي د التحريم تدل على ت أ ك ي د التحريم ل أ ن النفي في الوضع العربي إ ع د ا م للشيء ل ن ل ا يكون موجودا نعم في الصحيح عن ا ل مسعود رضي الله عنه قال كنا إ ذكر ا المصنف ن ب ي عليه صلى الله ل و س في ا ل ل ل ا ة ق ا السلام على الله من عباده السلام على على من ل وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله ا ن هو السلام فإن ذ ك رحمه المسنف ر الله تعالى لتحقيق مقصود ا ل ت ر ج م ة دليلا واحدا وهو حديث عبد الله ل مسعود رضي الله عنه قال كنا إ ذ ا كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في ا ل ص ل ا ة الحديث متفق عليه و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله لا تقولوا السلام على الله في قوله لا تقولوا السلام على الله و النهي للتحريم و علله بقوله ف إ ن الله هو السلام أ ي السالم من كل عيب و نقص أ ي السالم من كل عيب و نقص فهو كامل مستغن عن سؤال الخلق تكميله فهو كامل مستغن عن سؤال الخلق تكميله في مسائل الاولى تفسير السلام ا ل ث ا ن ي ة أ ن ه ت ح ي ة الثالثه انها لا تصلح لله, لله. الرابع ة ا ل ع ل ة في ذلك ا ل خ ا م س ة تعليمهم ا ل ت ح ي ة التي تصلح لله قوله رحمه الله ا ل خ ا م س ة تعليمهم ا ل ت ح ي ة التي تصلح لله اي قول التحيات لله والصلوات والطيبات كما في صدر الحديث كما في تمام الحديث لا. باب قول اللهم اغفر لي إ ن شئت مقصود ا ل ت ر ج م ة بيان حكم قولي اللهم اغفر لي إ ن شئت بيان حكم قولي اللهم اغفر لي إ ن شئت نعم في الصحيح احيانا ل م ص ن ف يصرح بالحكم و أ ح ي ا ن ا لا يصرح مثل لا يقال السلام على الله هنا يتصرح بالحكم و هنا قال باب قول اللهم اغفر لي ان شئت لم يصرح بالحكم هذا هو تنويع الطرائق هذا نافع للمتلقي عندما تنوع الطرائق ينتفع المتلقي كثيرا لان في ذلك تقويه لفهمه و اذا اخذ المتلقي بانواع من الطرائق قوي فهمه و من ا س ت غ ل بتلقي أ ن و ا ع العلوم صار أ ح د ذهنا و أ ق و ى فهما ممن ي س ت غ ل بنوع واحد و هذا من م ن ف ع ة س ل و ك الجاده المعروفه عند أ ه ل العلم و أ ن المرء في مبادئ الطلب ي أ خ ذ من كل فن مختصرا ف إ ن ه إ ذ ا أ خ ذ كذلك انتفع في ت ق و ي ة ذهنه ثم بعد ذلك تمهر فيما هيا الله له أ ن يتمهر فيه من نوع أ و نوعين لكن يكون قد ادرك شيئا ً من هذه العلوم ا ل م خ ت ص ر ة فيكون له فهم يقوى به ا ل ذهنه و كذا أ م ر ه م بقرن الحفظ بالفهم ف إ ن هذا يقوي الذهن بخلاف من أ خ ذ ب أ ح د ه م ا دون ا ل آ خ ر أ و غلب أ ح د ه م ا على ا ل آ خ ر ف إ ن الحفظ و الفهم قوتان للعقل إ ذ ا سلك بهما ا ل ج ا د ة ا ل م ر ض ي ة انتفع طالب العلم و إ ذ ا خبط في ذلك خبط عشواء ئ أ ض ر بنفسه و قد نقل بعض م ت أ خ ر ي المؤرخين من أ ه ل اليمن و هو العلامه الوسلي في كتابه في التراجم و نسيت اسمه ا ل آ ن نقل عن بعض شراح ا ل ر ح ب ي ة و لم يسمك أ ن من غلب الحفظ على الفهم أ ض ر بعقله و من غلب الفهم على الحفظ أ ض ر بعقله انتهى كلامه فهما ك ا ل ج ن ح ا ن لطالب العلم إ ذ ا رعاهما حق ل ع ا ي ت ه م ا انتفع و إ ذ ا أ خ ط أ في ذلك أ ض ر بنفسه و لذلك ف إ ن س ي ا س ة التعليم التي سلك فيها أ ه ل العلم المسماه في لسان الناس اليوم ب ف ل س ف ة التعليم لا يوجد لها نظير في جميع الحضارات ا ل إ ن س ا ن ي ة التي وقعت على وجه ا ل أ ر ض و لكن إ ن م ا يدركها و يخبر عنها من ذاقها و أ م ا الذي لم يذقها فتجده زاهدا فيها ف إ ذ ا قيل له اعتني بالحفظ قال ذهب زمان التلقين ذهب زمان التلقين هذا من الجهل ف إ ن مبتدا د ي ن ن التلقين ا و ختم دين التلقين ف إ ن ه يستحب تلقين الصغير إ ذ ا ترعرع ما ينفعه من ك ل م ة التوحيد و غير ذلك و يستحب تلقينه عند الاحتضار ك ل م ة التوحيد لا إ ل ه إ ل ا الله فمبتدا الدين التلقين و ختم التلقين و من ترك ما بينهما ضاع فينبغي أ ن يعرف ا ل إ ن س ا ن مسلك أ ه ل العلم و هذا هو الذي ضيعه الناس اليوم في ك ي ف ي ة أ خ ذ العلم و الدين فصاروا يضربون الطرائق قددا و كل يقدح بزنده و يضرب لفهمه و يجري مع هواهم بما يراه نافعا و ا ل ج ا د ة ا ل ن ا ف ع ة هي ما كان عليها الناس في القرون المتقدمه هذه هي ا ل ج ا د ة ا ل ن ا ف ع ة و أ م ا إ ح د ا ث طرائق ج د ي د ة م س ت ق ل ة عما سلف فهذا لا ينفع الناس بل يضره وتجد المصنف رحمه الله تعالى يحذو في ذلك خ ا ص ة حذو البخاري فالبخاري رحمه الله تعالى ت ا ر ة يولد ا ل ح ك م ة و ت ا ر ة ينبه عليه و ت ا ر ة يذكره ا س ت ف ه ا م ة و ت ا ر ة يقول باب دون ت ر ج م ة وهذه كلها مما يقوي ذهن المتلقي ويجعله مقبلا على ما يلقى عليه من العلم بالصحيحة نبي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أحدكم اللهم اخل اللهم ارحم المسألة فإن الله لا الرغب الله لا آطاه رسول صلى عليه وسلم يقل لي لي ليعزم له ولمسلم وليعظم أحدكم هريرة رضي يتعظمه شيء عنه أن إنشئت إنشئت فإن فإن مكره ذكر المصنف رحمه الله بتحقيق مقصود ا ل ت ر ج م ة دليلا واحدا وهو حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يقل أ ح د ك م اللهم اغفر لي إ ن شئت الحديث متفق عليه و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله لا يقل أ ح د ك م اللهم اغفر لي إ ن شئت ف إ ن ه نهي يفيد التحريم و موجب النهي عن هذه ا ل ك ل م ة أ م ر ا ن احدهما ما توهمه من نقص الخالق ما توهمه من نقص الخالق في أ ن وقوع الفعل منه على وجه ا ل إ ك ر ا ه له في أ ن وقوع الفعل منه على وجه ا ل إ ك ر ا ه له و لذلك قال النبي صلى الله عليه و سلم ف إ ن الله لا مكره له ف إ ن الله لا مكره له أ ي أ ن ه يفعل ما يشاء فلا ح ا ج ة إ ل ى التقيؤ اي انه يفعل ما يشاء فلا حاجه الى التقيؤ و ا ل آ خ ر ما ت ه م ه من نقص المخلوق ما توهمه من نقص المخلوق وهو ضعف, رغبته. وهو ضعف رغبته في الدعاء, وهو ضعف رغبته في الدعاء. و فتور عزيمته و فتور عزيمته و استكثاره على الله و استكثاره على الله و لذلك قال و ليعظم ا ل ر غ ب ة و ليعظم الرغبه ف إ ن الله لا يتعاظمه شيء أ ع ط ا ه ف إ ن الله لا يتعاظمه شيء أ ع ط ا ه فلاجتماع هذين ا ل إ ي ه ا م ي ن نهي عن هذه ا ل ك ل م ة نهي تحريم ف ي مسائل ا ل أ و ل ى النهي عن الشركات الناس عندنا يقولون كثيرا يقول الله يوفقك إ ن شاء الله صح طيب هذا من هذا الباب أ م ليس من هذا الباب ل ل ت و ف ي ق ع ان شاء. ان ت ت و ق ن ت و ق ع ان ت و ق ع ان ت ق ع ان ت ت و ق ان ت ت و ان تتوقع ن ق ان ت و ق ع ان ت ق ان تتوقع ان ت ي و ق ان تتوقع ان ت ت ان تتوقع ان ق ع ل ن تتوقع ان ت و ق ان ت ت ق ا ل ت و ق ع ان تتوقع ان ت ت و ان ت ت ان ان ت ت و ع ان و ق ان و ق ان ت ن ت ان ت ا ان تتوقع ان ت ن ت ان ان ت ت و ن ان و ان هم يقولون ذلك يقصدون التبرك بذكر اسم الله يقصدون التبرك بذكر اسم الله لا يقصدون التردد الذي موجود في حديث اللهم اغفر لي إ ن شئ وانما يقصدون التبرك بذكر الله و مثله حديث ط ه و ل لا ب أ س ان شاء الله تفضل طهور لا باس ان شاء الله يعني يقصد به التبرك بذكر الله عز و جل لا ي ك و ن جائزا نعم في مسائل ا ل أ و ل ى النهي عن ا ا س ت ث ن ا ء في الدعاء ا ل ث ا ن ي ة بيان ا ل ع ل ة في ذلك الثالثه قوله ليعز ا ل م س أ ل ة الرابعه عظام ا ل ر غ ب ة ا ل خ ا م س ة التعليل لهذا ا ل أ م ر باب لا يقول عبدي و أ م ت ي مقصود الترجمه بيان النهي عن قول عبدي و أ م ت ي لما في ذلك من إ ي ه ا م ا ل م ش ا ر ك ة في ا ل ر ب و ب ي ة و ا ل أ ل و ه ي ة لما في ذلك من ايهام المشاركه في الربوبيه و ا ل ا ل و ح ي د فنهي عنه ت أ د ب ا مع الله و ح م ا ي ة لجناب التوحيد, فنهي عنه تأدباً مع الله وحماية لجناب التوحيد. ف الصحيح عن ب ي ه ر ب ك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل و أ ح د ك م اطعم ربك رضي ربك وليقل و سيدي ومولاي ولا يقل و أ ح د ك م أ ب ن ي و أ م ت ي وليقل و فتائي وفتاتي و غ ل ا م ي ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود ا ل ت ر ج م ة دليلا واحدا وهو حديث أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أ ح د ك م الحديث متفق عليه و د ل ل ت ه على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله ولا يقل أ ح د ك م عبدي و أ م ت ي و لا يقل أ ح د ك م عبدي و أ م ت ي و النهي للتحريم و النهي للتحريم فهو أ ص ل الوضع الشرعي و نقل ا ل إ ج م ا ع عليه و نقل ا ل إ ج م ا ع عليه و فيه نظر و الصواب أ ن ه قول الجمهور و ص ا ب انه قول الجمهور ذكره عنهم أ ب و عبد الله بن ق ي م في زاد المعاد و ابو الفضل بن حجر في فتح الباري و ذلك إ ذ ا قصد معنى التعبير و ذلك اذا قصد معنى التعبير اما إ ن لم يقصد ف إ ن ه للفراء كقوله تعالى و الصالحين من عبادكم ص ا ل ح ي ن م عبادكم ف إ ن ه لا يقصد إ ل ا ا ل ت م ل أ اما إ ذ ا قصد ح ق ي ق ة ا ل ت ع ب ي د ف إ ن ه يكون للتحريم ف إ ذ ا قال ا ل إ ن س ا ن هذا عبدي يقصد أ ن ه ملك له كما كان فيما سلف فهذا جائزه لكن إ ن قصد ح ق ي ق ة التعبير فذلك مما يمنع وينهى عنه نعم في مسائل ا ل أ و ل ى النهي عن قول ا ب د ي وامتي ا ل ث ا ن ي ة لا يقول العبد ربي ولا يقال له واطعم ربك ا ل ث ا ل ث ة تعليم ا ل أ و ل قول ف ت ا ة و ف ت ا ة ي وغلامي ا ل ر ا ب ع ة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي الخامسه التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الالفاظ باب, باب لا يرد من س أ ل بالله مقصود ا ل ت ر ج م ة بيان حكم رد من س أ ل بالله صرح به بيان حكم رد من س أ ل بالله و صرح به بالنفي و صرح به ب النفي بقوله لا يرد من س أ ل بالله و مقصوده النهي عن ذلك و مقصوده النهي عن ذلك ونهي عنه إ ع ظ ا م ا لله و إ ج ل ا ل ا له نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فاعيذوه ومن سال بالله فاعطوه ومن دعاكم ف ا د ي ب و ه ومن صنع اليكم معروفا فكافئوه إ ن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافاتموه رواه ابو داود, أبو داود والنسائي بسند صحيح ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق الترجم... مقصود الترجمه دليلا واحدا وهو حديث عبد الله بن ع و ر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ا س ت ع د بالله ف أ ع ج و ك الحديث رواه ابو داود والنسائي واسناده صحيح ودلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله ومن س أ ل بالله ف أ ع ط و ه ومن سال بالله ف أ ع ط ه فامر ب إ ع ط ا ئ ه ومفهوم ا ل أ م ر به أ ل ن ه ي عن رده ومفهوم ا ل أ م ر ب ي ع ط ا ئ ه النهي عن رده وهو الذي ترجم به المصنف رحمه الله و ا ل أ م ر هنا ل ل إ ي ج ا ب في م أ ذ و ن به ب خ م س ة شروط و الامر هنا للايجاب في ماذون به بخمسه شروط يعني إ ذ ا س أ ل ش ي ء م أ ذ و ن به اما اذا س أ ل شيء محرم فهو أ ص ل ا يعتبر منهي عنه لذات ا ل م س ؤ و ل يعني مثلا لو قال أ ن ا أ ر ي د خمرا هذا السدعش منهي عنه م ب ا ش ر ة لكن الكلام على إ ذ ا س أ ل م أ ذ و ن ا به ف إ ن ه يجب ب خ م س ة شروط ا ل أ و ل أ ن يعلم صدق السائل أ ن يعلم صدق السائل و تكفي غ ل ب ة الظن و تكفي غ ل ب ة الظن و الثاني أ ن يكون السائل متوجها في سؤاله لمعين أ ن يكون السائل متوجها في سؤاله لمعين يعني مثلا لو وقف أ م ا م كثير من الناس ق ا ل أ س أ ل ك م بالله ما يجب ل أ ن ه ما توجه إ ل ى معين و الثالث أ ن يكون توجهه إ ل ي ه في أ م ر معين أ ن يكون توجهه إ ل ي ه في أ م ر معين و الرابع ق د ر ة المسؤول على ما سئل عليه على ما سئل فيه ق د ر ة المسؤول على ما سئل فيه ل أ ن ه إ ذ ا عدمت ا ل ق د ر ة سقط الوجوب و الخامس أ م ن المسؤول الضرر على نفسه أ م ن المسؤول الضرر على نفسه فمتى وجدت هذه الشروق م ج ت م ع ة وجب إ ع ط ا ء السائل لله تعظيما لله عز وجل نعم فيه مسائل ا ل أ و ل ى إ ع ا د ة من استعاذ بالله الثانيه اعطاء من س أ ل بالله ا ل ث ا ل ث ة إ ج ا ب ة ا ل د ع و ة ا ل ر ا ب ع ة ا ل م ك ا ف أ ة و هي ا ل ص ن ي ع ة ا ل خ ا م س ة ان الدعاء م ك ا ف أ ة لمن لم يقدر لمن لم يقدر الا عليه ا ل س ا د س ة قوله حتى تروا أ ن ك م قد كافاتموه باب لا ي س أ ل بوجه الله إ ل ا ا ل ج ن ة مقصود ا ل ت ر ج م ة بيان حكم السؤال بوجه الله بيان حكم السؤال بوجه الله و صرح َََ بحكمه ُِِِْ على ََ وجه َِْ النفي و صرح بحكمه على وجه النفي المتضمن ل ل ن ه ِ و َ زياده َِ المتضمن للنهي و زياده وانما نهي عنه اجلالا لله و اكراما لوجهه وانما نهي عنه اجلالا لله و اكراما لوجهه ان ي ُ س َ ل به شيء من حطام الدنيا فلا ي س أ ل به إ ل ا غ ا ي ة المطالب فلا ي س أ ل به إ ل ا غ ا ي ة المطالب وهو ا ل ج ن ة ج ع ا ن الله و إ ي ا ك م من أ ه ل ه ا و كذا ما قرب منها من أ ع م ا ل ا ل آ خ ر ه و كذا ما قرب منها من أ ع م ا ل ا ل آ خ ر ه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 و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في الحديث تاما لما فيه من النفي المتضمن النهي و ز ي ا د ة فهو مفيد التحريم و يشهد له حديث أ ب ي موسى ا ل أ س ع ر ي رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه و سلم قال ملعون من س أ ل بوجه الله ملعون من س أ ل بوجه الله رواه الطبراني في الكبير و إ س ن ا د ه حسن و النهي و اللعن يدل على النهي و اللعن يدل على النهي ل أ ن ه من علامات ا ل ك ب ي ر ة فهو منهي عنه نهيا شديدا و المنهي عن سؤاله بوجه الله في حديث أ ب ي موسى هو إ ي ش ايش ملعون من س أ ل بوجه الله من أ ي ن هذا نشكر نعم ايش من اين هذا خلف السابق و الحديث اريد ابي ا موسى لان ل الأحاديث السؤال ن إ ذ ا اطلق في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة فالمراد به ما تعلق ب أ م ر الدنيا فقوله في الحديث ملعون من س أ ل بوجه الله أ ي ملعون من س أ ل شيئا من الدنيا بوجه الله عز و جل ملعون من س أ ل شيئا من الدنيا بوجه الله عز و جل ف إ ذ ا كان من حوائج الدنيا ف إ ن ه ينهى عنه و أ م ا إ ذ ا كان من أ م ل ا ل آ خ ر ة و ما يقرب إ ل ى ا ل ج ن ة فذلك جائز لما ثبت عند النساء من حديث بهز بن حكيم بن م ع ا و ي ة بن حيده رضي الله عنه عن ن ب ي ه عن جده م ع ا و ي ة رضي الله عنه انه قال إ ن ي أ س أ ل ك انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إ ن ي أ س أ ل ك بوجه الله بم ا بعث ربك إ ل ي ن ا بم بعث بم بعثك ربك إ ل ي ن ا إ ل ى آ خ ر الحديث وترجم عليه النسائي السؤال بوجه الله و ي س ن ا د ه حسن و المذكور في حديث م ع ا و ي ة بن ح ي د ة كله مما يتعلق ب أ م ر ا ل آ خ ر ة كله مما يتعلق ب أ م ر ا ل آ خ ر ة فيكون السؤال بوجه الله إ ذ ا تعلق ب أ م ر ا ل آ خ ر ة جائزا و اما إ ذ ا تعلق بامر الدنيا ف إ ن ه محرم ف إ ن ه محرم و بهذا نعرف أ ن ه إ ذ ا كان الحديث الذي في كتاب التوحيد ضعيفا فلا يعني أ ن الباب لا يثبت فيه شيء مثل هذا الباب إ ن كان حديث جابر ضعيف ففي الباب حديث ايش حديث أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي رضي الله عنه لكن المصنف قدم ذكر حديث جابر ل أ ن ه الذي في الكتب المشهوره هو في سنن أ ب ي داود فما في فما من باب من أ ب و ا ب التوحيد إ ل ا وهو ثابت المعنى و إ ن كان الدليل الذي فيه ضعيفا ب أ ن يكون له من ا ل أ د ل ة و الحجج ا ل أ خ ر ى ما يدل على ت ب و ت هذا المعنى شرعا في المسائل ا ل أ و ل ى النهي عن النساء بوجه الله إ ل ا غ ا ي ة المطالب ا ل ث ا ن ي ة إ ث ب ا ت ص ف ة الوجه باب ما جاء في اللوم مقصود ا ل ت ر ج م ة بيان حكم قول لو بيان حكم قول لو ا ل د ا خ ل ة على ج م ل ة و أ ل فيها لا تفيد تعريفا و أ ل فيها لا تفيد تعريفا ل أ ن المراد هنا النفض ل أ ن المراد هنا ا ل ل ف ض فتقدير ا ل ت ر ج م ة باب ما جاء في لفظ ل و باب ما جاء في لفظ ل و ولم يرد المصنف بيان جميع أ ح ك ا م ه ا ولم يرد المصنف بيان جميع أ ح ك ا م ه و إ ن م ا أ ر ا د نوعا واحدا وهو حكم قولها على وجه ا ل أ س ى والتندم على ما فات وهو حكم قولها على وجه ا ل أ س ا ء والتندم على ما فات وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من, لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا ا ل آ ي ة وقول الذين قالوا ل إ خ و ا ن ه م وقعدوا لو أ ط ا ع و ن ا ما قتلوا ا ل آ ي ة ف الصحيح عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن إ وان أني ل ك ا ك ذ اصابك وكذا وإن شيء فلا تقل لو أ ن ي فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ف إ ن لو تفتح عمل الشيطان ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود ا ل ت ر ج م ة ث ل ا ث ة أ د ل ة فالدليل ا ل أ و ل قوله تعالى يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناه هنا ا ل آ ي ة و د ل ا ت ه على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله يقولون لو كان و د ل ا ت ه على م خ ص و د الترجمه في قوله يقولون لو كان لنا و هذا قول بعض المنافقين و هذا قول بعض المنافقين يوم أ ح د قالوه م ع ا ر ض ة للقدر قالوه معارضه للقدر ف أ ب ط ل الله مقالتهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إ ل ى مضاجعهم والدليل الثاني قوله تعالى الذين قالوا ل إ خ و ا ن ه م وقعدوا ا ل آ ي ة ودللته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله لو أ ط ا ع و ن ا ما قتلوا وهذا من قول المنافقين أ ي ض ا قالوه يوم احد ي ن ف أ ب ط ل الله مقالتهم بقوله قل ف د ر ؤ و ا عن أ ن ف س ك م الموتى ان كنتم صادقين ف م ع ا ر ض ة القدر بلو من طرائق المنافقين و الدليل الثالث حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم و سلم قال احرص على ما ينفعك الحديث رواه مسلم و دللته على م ق ص و ل ا ل ت ر ج م ة في قوله و إ ن أ ص ا ب ك شيء فلا تقل لو أ ن ي فعلت كذا و كذا و النهي للتحريم و النهي للتحريم ف إ ن العبد إ ذ ا قالها فتح على نفسه باب الجزع و التسخط فتولد في نفسه أ ن و ا ع من الشر و قول لو على وجه التندم و ا ل أ س ى له ث ل ا ث ة أ ن و ا ع أ و ل ه ا أ ن يقولها متندما ً معارضا ً حكم الشرع أ ن يقولها متندما ً معارضا ً حكم الشرع و ثانيها أ ن يقولها متندما معارضا حكم القدر أ ن يقولها متندما معارضا حكم القدر و ثالثها أ ن يقولها تندما دون إ ر ا د ة م ع ا ر ض ة حكم القدر و لا الشرع أ ن يقولها متندما دون إ ر ا د ة م ع ا ر ض ة حكم الشرع و لا القدر و كلها م ح ر م ة وكلها محرمه والثالث أ ه و ن ه ا لما فيه من التسخط والجزع دون اعتراض فيه مسائل ا ل أ و ل ى تفسير ا ل آ ي ة ي ن في آ ه ل عمران ا ل ث ا ن ي ة النهي الصريح عن قولي لو أ ن ي إ ذ ا اصابك شيء الثالثه ت ع ر ي م ا ل م س أ ل ة ب أ ن ذلك يفتح عمل الشيطان الرابعه ا ل إ ر ش ا د إ ل ى الكلام الحسن ا ل خ ا م س ة ا ل أ م ر بالحرص على ما ينفع مع ا ل ا س ت ع ا ن ة بالله السادسه النهي عن ضد ذلك وهو العاجز باب النهي عن سب الريح مقصود ا ل ت ر ج م ة بيان النهي عن سب الريح بيان النهي عن سب الريح أ ي شتمها ومنه اللعن و منه اللعن و إ ن م ا نهي عن ذلك تحريما ل أ ن ه ا م أ م و ر ة ب أ م ر الله عز و جل فسبها من جنس سب الدهر فسبها من جنس سب الدهر فالريح فرد من أ ف ر ا د تقلباته فالريح فرد من أ ف ر ا د تقلباته وخصت لماذا خصت هي من أ ف ر ا د دخل ا السبد لماذا أ ف ر د ت ل أ ن ه ا من أ ك ث ر ه ا وقوع ا من أ ك ث ر أ ن و ا ع التقلب في ت ص ا ر ي ف الزمان الرياح التي تهيج وتثير الغبار وغير ذلك من العوارض التي تجتمع فيها ويكون لهج الناس بسبها كثيرا لتكرر وقوعها أ نعم عن ابي بن كعب رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح ف إ ذ ا ر أ ي ت م ما تكرهون فقولوا اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أ م ر ت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أ م ر ت به ا ل ص ح ح و الترمذي ذكر ا ل م صنف رحمه الله لتحقيق مقصود ا ل ت ر ج م ة دليلا واحدا وهو حديث ابي كعب رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح الحديث رواه الترمذي والنسائي و اختلف في رفعه و وقفه و الصواب أ ن ه وقوف من كلام أ ب ي بن كعب رضي الله عنه لكن له شاهد مرفوع من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رواه أ ب و داود وابن ماجه و إ س ن ا د ه صحيح لكن له شاهد مرفوع من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رواه اودع وابن ماجه إ س ت ا د ه صحيح وهذا يدل على أ ن كلام أ ب ي ن له أ ص ل في المرفوع فيكون من ج ن س ما اوقف لفظا ورفع حكما و د ر ل ت ه على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله لا تسب الريح ف إ ن ه نهي يفيد التحريم <تصفيق> فيه مسائل ا ل أ و ل ى النهي عن سب الريح الثانيه ا ل إ ر ش ا د الى الكلام النافع اذا ر أ ى ا ل إ ن س ا ن ما يكره ا ل ث ا ل ث ة ا ل إ ر ش ا د إ ل ى أ ن ه ا م ع م و ر ة ا ل ر ا ب ع ة أ ن ه ا قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الامن من شيء قل إ ن ا ل أ م ر كله لله الآية مقصود ا ل ت ر ج م ة بيان حكم ظن ا ل ج ا ه ل ي ة بيان حكم ظن ا ل ج ا ه ل ي ة و أ ج م ع ما قيل في حقيقته قول ابن القيم رحمه الله تعالى في ا ل زاد المعاد وهو ظن غير ما يليق بالله وهو ظن غير ما يليق بالله انتهى كلامه فظن ا ل ج ا ه ل ي ة هو ظن العبد بربه ما لا يليق ظن العبد بربه ما لا يليق وهو نوعان أ ح د ه م ا ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق ب أ ص ل ا ل إ ي م ا ن ظن العبد بربه مما لا يليق مما يتعلق ب أ ص ل ا ل إ ي م ا ن كمن يعتقد أ ن لله ولدا كمن يعتقد ان لله ولدا و هذا كفر أ ك ب ر و ا ل آ خ ر ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بكمال ا ل إ ي م ا ن ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بكمال ا ل إ ي م ا ن كمن يظن أ ن الله يؤخر النصر عن أ و ل ي ا ئ ه مع استحقاقهم كمن يظن أ ن الله يؤخر النصر عن عباده مع استحقاقهم و هذا كفر أ ص غ ر و هذا كفر اصغر, أصغر. فالظن المنسوب إ ل ى ا ل ج ا ه ل ي ة و هو ظن ما لا ي ل ي بالله ت ا أن يكون كفرا أ ك ب ر وتاره يكون كفرا اصغر باعتبار متعلق و معرفه مرتبه الشيء انه من اصل الايمان او من كماله مردود الى الخطاب الشرع ي مردود الى الخطاب الشرع فبه يتميز مرتبه الحسنه في نفسها و السيئه في نفسها هذه ا ل ح س ن ة هل هي ترجع الى اصل الايمان او كماله و هذه السيئه هل يخرج بها العبد من ا ل إ س ل ا م أ و لا يخرج فالمضروب مثلا في ا ل أ و ل و هو اعتقاد العبد أ ن لله ولدا هذا ظن لا يليق بالله و هو كفر أ ك ب ر ل أ ن ه ت ك ر ي ب لقول الله عز و جل لم يلد و لم يولد و لكن الثاني و هو ظن العبد بربه أ ن ه يؤخر النصر عن أ و ل ي ا ئ ه مع استحقاقهم فهذا كفر اصلا لان الله عز و جل إ ذ ا استحق أ و ل ي ا ء ه النصر ايش نصره اذا استحقوا النصر نصره و إ ذ ا لم يستحقوا النصر فربما تفضل بالنصر إ ك ر ا م ا لهم و إ ن ع ا م ا منه سبحانه و تعالى مع تخلف بعض أ س ب ا ب ه و ربما أ خ ر ه عنهم تنبيها و إ ص ل ا ح ا لهم ف إ ن ا ل ع ب ا د ة ربما لا يصلحون في حال إ ل ا بمعاملتهم بما يكون فيه ش د ة و ضراء به فيؤخر النصر عنهم مع اشتداد البلاء تطهيرا لهم حتى يطهروا و لذلك من علماء التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن عياكم مد الله بعمره لما حدثت و ا ق ع ة الشام رفع الله عن أ ه ل ه ا البلاء و مضى عليها أ س ا ب ي ع ع د ي د ة قال له بعض ا ل إ خ و ا ن أ ن هذا فعل و فعل و فعل بالناس فقال له العارف بالتوحيد و هل تظن أ ن ه م سينصرون في يوم و ل ي ل ة إ ن سب الله في الشام ي م ل أ الارجاء صباح مساء فلا بد من ا س ت د ا د البلاء عليهم حتى يكمل إ ق ب ا ل ه م على الله عز و جل و تنقلع هذه العادات ا ل ق ب ي ح ة من قلوبهم و نفوسهم فالذي يعرف التوحيد يتبين له متى يكون الناس يستحقون النصر و متى يعاقبون ب ت أ خ ي ر النصر عليهم ابتلاء لهم و إ ص ل ا ح ا لهم كحال ا ل تزايد المنكرات و الفساد إ ن م ا م ن ش أ ه استصلاح الناس ل أ ن الناس بعدوا عن الشرف ل ا بد أ ن يعاقب لذلك من ا ل أ خ ب ا ر ا ل م س ت م ل ح ة ا ل م ن ق و ل ة في حصار ا ل د ر ع ي ة رحم الله أ ه ل ه ا أ ن القنابل التي كانت ترمى من المدافع ا ل ت ر ك ي ة لما كان بعضها لا ينفجر كان يؤتى بها إ ل ى رجل يقال له بن يوسف من صالح اهل ا ل د ر ع ي ة و كان رجلا كثيفا فكانت توضع بين يديه و يقال هذا هذه قذائفهم التي تفعل وتفعل ويضعونها ليلمسها بيده فيقول هذه ثمار ذ ن و ب ه هذه ثمار ذ ن و ب ه يعني هذه إ ن م ا سلطت عليكم بذنوبكم حتى تعرفوا قدر النعمه التي أ ن ت م فيها وترجعوا إ ل ى ربكم سبحانه وتعالى فربما يصلح الناس بالبلاء كما يصلحون بالرخاء وقوله الضانين بالله ظن السوء عليهم د ا ئ ر ة السوء ا ل آ ي ة قال ابن القيم في ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى فسر هذا الظن ب أ ن ه سبحانه لا ينصر ر س و ل ه و أ ن امره سيضمحل وفسر ب أ ن ما اصابه لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر ب إ ن ك ا ر ا ل ح ك م ة وانكار القدر وانكار ان يتم أ م ر رسوله و أ ن يظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في س و ر ة الفتح و إ ن م ا كان هذا ظن السوء ل أ ن ه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده و و ع ل ي الصادق فمن ظن أ ن ه يديل الباطل على الحق د ا ل ة م س ت ق ر ة يضمحل معها الحق أ و أ ن ك ر ان يكون ما جرى بقضائه وقدره او أ ن ك ر ان يكون قدر قدره ل ح ك م ة ب ا ل غ ة يستحق عليها الحمد بل زامن ذلك لمشيئه م ج ر د ة فذلك ظن الذين كفروا ف و ي ل للذين كفروا من النار و أ ك ث ر الناس يظنون بالله ظن ا ل س و ي فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إ ل ا من عرف الله و أ س م ا ء ه وصفاته وموجب حكمته وحمده فليعتن اللبيب الناصع لنفسه بهذا و ل ي ت ب إ ل ى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت من فتشت ل ر أ ي ت عنده تعنتا على القدر وملامه له و أ ن ه كان ينبغي أ ن يكون كذا و كذا فمستقر و م س ت ك ر و فتش نفسك هل أ ن ت سالم ف إ ن ت ن ج منها ت ن ج من د ي ع ظ ي م ة و إ ل ا ف إ ن ي ل ا إ خ ا ل ك ناجيا ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق و ق ص و د ا ل ت ر ج م ة دليلين فالدليل ا ل أ و ل قوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن ا ل ج ا ه ل ي ة ا ل آ ي ة و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله يظنون بالله غير الحق ظن ا ل ج ا ه ل ي ة و تلكم ا ل د ل ا ل ة م ر ك ب ة من ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء و تلكم الدلاله مركبه من ثلاثه اشياء احدها أ ن هذا الظن هو ظن غير الحق ان هذا الظن هو ظن غير الحق فهو ظن باطل فهو ظن باطل قال الله تعالى فماذا بعد الحق إ ل ا الضلال و ثانيها أ ن ه ظن ا ل ج ا ه ل ي ة انه ظن الجاهليه, الجاهلية و كل مضاف إ ل ي ه ا فهو ايش فهو محرم و كل مضاف اليها فهو محرم و ثالثها أ ن هذا ظن المنافقين أ ن هذا ظن المنافقين و كل قول أ و فعل كان شعارا لهم فهو من المحرمات و كل قول أ و فعل كان شعارا لهم فهو من المحرمات و الدليل الثاني قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء و د ل ا ت ه على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله علي هم دايره سو أ ي د ا ئ ر ة ا ل ع ذ ا ب و تلك ا ل د ل ا ل ة م ر ك ب ة م ن ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء أ ي ض ا أ ح د ه ا ت س م ي ة ظ ن هم ظ ن ا ل س و ت س م ي ة ظ ن هم ظ ن ا ل س و و ثاني ها أ ن علي هم د ا ئ ر ة ا ل سو أي ا ل ع ذ ا ب و الوعيد إ ن م ا يكون على محرم و الوعيد انما يكون على محرم و ثالثها أ ن هذا ظن المشركين و المنافقين ان هذا ظن المشركين و المنافقين و كل شيء أ ض ي ف إ ل ي ه م من قول أ و فعل فهو محرم و كل شيء أ ض ي ف إ ل ي ه م من قول أ و فعل فهو محرم و ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام ابن القيم في زاد المعاد في تفسير الايه الاولى و في ضمنه تفسير ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة و كلاهما في ظن السوء المتعلق بالحكم ا ل ق د ر و كلاهما في ظن السوء المتعلق بالحكم ا ل ق د ر و يلحق به ظن السوء المتعلق بالحكم الشرعي و يلحق به ظن السوء المتعلق بالحكم الشرعي ل أ ن ه م ا يجتمعان في كونهما ايش هما يجتمعان في كونهما حكما من الله يجتمعان في كونهما حكما من الله فالحكم الشرعي من الله و الحكم القدري من الله و أ ك ث ر ظن المنافقين ظن السوء يتعلق ظن المنافقين ا ل أ و ل ي ن في ظن السوء يتعلق بالحكم القدري يتعلق بالحكم القدري و أ ك ث ر ظن السوء في المنافقين المتاخرين يتعلق بالحكم الشرعي يتعلق بالحكم الشرعي فصاروا يظنون ظن السوء فيما يتعلق ب ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة كقطع اليد أ و قتل الزاني او غير ذلك نعم ف ي ا ل م س ا ئ ل ا ل أ و ل ى تفسير آ ي ة آ ل عمران ا ل ث ا ن ي ة تفسير آ ي ة الفتح ا ل ث ا ل ث ة ا ل إ خ ب ا ر ب أ ن ذلك أ ن و ا ع لا تقصر ا ل ر ا ب ع ة أ ن ه لا يسلم من ذلك إ ل ا من عرف ا ل أ س م ا ء والصفات وعرف نفسه باب ما جاء في منكر القدر قال أ ن ه لا يسلم من ذلك إ ل ا من عرف ا ل أ س م ا ء والصفات وعرف نفسه يعني يسلم من ايش اسم من ظن السوء فالنفوس معرضه بظن السوء ت ع ل ي ض ا عظيما لا يظن ا ل إ ن س ا ن عندما نقول هذه كلام المنافقين و كلام المشركين أ ن ه هو بريء من ذلك ل أ ن الذي يذكر مضافا إ ل ي ه م باعتبار ما صار مستقرا في نفوسهم لكن يعرض هذا في قلوب غيره في قلوب المسلمين تجد من يعرض في قلبه ظن السوء فيما يتعلق بشيء يخالف مراده تجد بعض الناس ا ل آ ن مثلا ف ت ب بالتصوير فيقول كيف يمكن أ ن يقبل أ ن التصوير حرام وفيه ما فيه من المنافع من نشر ا ل د ع و ة إ ل ى الله عز وجل هذا من جهز ضم استوحى ل أ ن ه و عندما يقول هذا القول معناها كل التصوير إ ذ ا ينفع في ا ل د ع و ة إ ل ى الله و ش يصل حكمه ايش الجواز و هناك أ ن و ا ع اتفق أ ه ل العلم على تحريمها كالتماثيل فعلى كلامه س ن ا ع ه التماثيل ل أ ج ل ا ل د ع و ة إ ل ى الله عز و جل كيف تكون محرمه هذا ظن السوء مثل انسان ي أ ت ي ك و يقول مثلا لا يمكن أ ن يكون مراد الشرع في الولاء و البراء قطع ا ل ص ل ة مع اليهود و النصارى و الحكم عليهم ب أ ن ه م من أ ه ل النار هذا ظن السوء بالشرع الشرع امرنا بالولاء و البراء و جعل له أ ح ك ا م ا و جعل ن ا بيننا و بينهم منافع في حال و امتناعا في حال و مع ذلك حكم عليهم ب أ ن ه م من أ ه ل من أ ه ل النار و لو كان أ ب و ه و لو كان أ م ه يهودي أ و نصراني هو من أ ه ل النار لو كان ما بينه و بينه من الاحسان شيئا عظيما و لكنه هو من أ ه ل النار قطعا و قس على هذا كلاما كثيرا ص ر ت تسمعه من ا ل م ن س و ب ي ن إ ل ى ا ل د ي ن ه ان و ن ل ن ا ن يكون ا ل س و ء ب أ ح ك ا م ا ل ل ه س ب ح ان ه و ت ع ا ل ى ف ي ن ب غ ي ا ل إ ن س ان أ ن ي ح ر ص ع ل ى ت ن ا ان ي ك و ل ب ه م ن هذه ا ل و ا ل د ا ت و أ ن ي س و ن ل د ي لدينا ل ل ه عز و ج ل و ف ي ه ذ ا ي ق و ل أ ب و جعفر ا ل ط ح ا و ي ف ي ع ق د ي ن ا ي ش و ل ا و ل ا ي ث ب ت و ل ا تثبت ق د م ا ل إ س ل ا م إ ل ا ع ل ى ظهر ا ل ت س ل ي م و ا ل ا س ت س ل ا م لا بد أ ن تسلم لحكم الله و تمره على نفسك و الا وقعت في هذه الواردات、نعم. باب مجا في منكر القدر مقصود ا ل ت ر ج م ة بيان حكم منكر القدر بيان حكم منكر القدر و القدر شرعا علم الله بالكائنات و كتابته لها علم الله بالكائنات و كتابته لها و مشيئته و خلقه إ ي ا ه ا و مشيئته و خلقه اياها و المراد بالكائنات الوقائع و الحوادث و انكار القدر من ظن ا ل ج ا ه ل ي ة و إ ن ك ا ر القدر من ظن ا ل ج ا ه ل ي ة كما تقدم و أ ف ر د ب ا ل ت ر ج م ة تعظيما له و أ ف ر د ب ا ل ت ر ج م ة تعظيما له و المراد بانكاره انكار اصله و المراد ب إ ن ك ا ر ه إ ن ك ا ر أ ص ل ه أ م ا إ ن ك ا ر تفاصيله فليست مراده ب ا ل ت ر ج م ة نعم وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيده لو كان ل أ ح د ه م مثل أ ح د ذهبا ثم أ ن ف ق ه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أ ل ي م ا ن ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر وتؤمن بالقدر خيري وشره مسلم. وعن ت ؤ عباده بن الصامت رضي الله عنه انه قال ل ي يا بني إ ن ك لن تجد طعم الايمان حتى تعلم أ ن ما أ ص ا ب ك لم يكن ليخدعك وما أ خ ط أ ك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني وفي روايه ل أ ح م د إ ن اولما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك ا ل س ا ع ة بما هو كائن إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وفي ر و ا ي ة ا ب ن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أ ح ر ق ه الله بالنار وفي المسند والسنن عن ابن ا ل د ي ل م ي قال أ ت ي ت بابي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أ ن ف ق ت مثل احد ذابا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أ ن ما أ ص ا ب ك لم يكن ليخطئك وما أ خ ط ا ك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من ا ل النار قال ف أ ت ي ت عبد الله بن مسعود وحذيفه بن اليمان وسيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه ذكر المصنف رحمه الله مقصود أدلة في لتحقيق المصنف رواه ذكر الترجمة أربعة الله فالدليل ا ل أ و ل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال و الذي نفس ه ابن عمر بيده الحديث رواه مسلم و دللته على مقصود ا ل ت ر ج م ة من وجهين أ ح د ه م ا في قوله و تؤمن بالقدر خيره و شره و تؤمن بالقدر خيره و شره فجعل من ا ل إ ي م ا ن الايمان بالقدر كله خيره و شره فهو أ ص ل من أ ص و ل ا ل إ ي م ا ن و من أ ن ك ر ه كفر و ا ل آ خ ر في قول ابن عمر ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر فقبول عمل العبد موقوف على ا ل إ ي م ا ن بالقدر ل أ ن ه لا يكون مسلما إ ل ا ب ا ل إ ي م ا ن به ل أ ن ه لا يكون مسلما ً إ ل ا ب ا ل إ ي م ا ن به فمن أ ن ك ر ه فهو كافز و الدليل الثاني حديث ع ب ا د ة بن الصامت رضي الله عنه أ ن ه قال لابنه يا بني إ ن ك لن تجد طعم ا ل إ ي م ا ن الحديث رواه أ ب و داود والتي هنيدي باسنادين يقوي أ ح د ه م ا ا ل آ خ ر أ م ا ر و ا ي ة أ ح م د في مسنده و هي إ ن أ و ل ما خلق الله القلم الحديث فاسنادها ضعيف و كذا ر و ا ي ة ابن وهب في كتاب القدر له التي ذكرها المصنف إ س ن ا د ه ا ضعيف و ثلاثه على مفصول الترجمه من ث ل ا ث ة وجوه أ ح د ه ا في قوله من مات على غير هذا فليس مني من مات على غير هذا فليس مني أ ي ف أ ن ا بريء منه اي فانا بريء منه و ب ر ا ء ة النبي صلى الله عليه و سلم من عبد تدل على ح ر م ة عمله و ب ر ا ء ة النبي صلى الله عليه و سلم من عبد تدل على ح ر م ة عمله و أ ن ه ك ب ي ر ة من كبائر الذنوب وثانيها في قوله في ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى احرقه الله بالنار وثانيها في قوله في الروايه الاخرى احرقه الله بالنار ف إ ن ا ل إ ح ر ا ق بالنار انما يكون على فعل المحرمات فان ا ل ا ح ر ق بالنار انما يكون على فعل المحرمات فيكون انكار القدر محرما تحريما عظيما وثالثها في قوله إ ن ك لن تجد طعم ا ل إ ي م ا ن حتى تعلم أ ن ما أ ص ا ب ك لم يكن ليخطئك و ما أ خ ط ا ك لم يكن ليصيبك فوجدان طعم ا ل إ ي م ا ن معلق ب ا ل إ ي م ا ن بالقدر ف إ ذ ا آ م ن ع ب د بالقدر وجد طعم ا ل إ ي م ا ن و الدليل الثالث حديث ع ب ا د ة حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه الذي عند ابن وهب و دللته على مقصود الترجمه ما فيه من الوعيد بالاحراق بالنار و الوعيد لا يكون إ ل ا على فعل و الوعيد بالحرق بالنار لا يكون إ ل ا على فعل محرم فانكار القدم من الافعال المحرمه و الدليل الرابع حديث عبد الله ب الديلمي قال اتيت ابي بن كعب رضي الله عنه الحديث رواه أ ب و داود وابن ماجه و العزو إ ل ي ه م ا اولى من العزو إ ل ى الحاكم في المستدره و اسناده حسن و اسناده حسن و لعل المصنف عزاه إ ل ى الحاكم لانه من الكتب التي تشتمل على الاحاديث الصحيحه الزائده على الصحيحين و إ ن كانت تقع منه أ و ه ا م في ذلك رحمه الله تعالى و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله و لو مت على غير هذا لكنت من أ ه ل النار و لو مت على غير هذا لكسر الميم و يجوز ضمها مت و مت على غير هذا لكنت من أ ه ل النار فمن انكر القدر فهو من أ ه ل النار الذين هم أ ه ل ه ا فمن انكر القدر فهو من أ ه ل النار الذين هم أ ه ل ه ا وهم الكفره فيدل ذلك على أ ن إ ن ك ا ر القدر كفر ن ع ف ي مسائل بيان فرض ا ل إ ي م ا ن بالقدر الاولى بيان فرض ا ل إ ي م ا ن بالقدر ا ل ث ا ن ي ة بيان ك ي ف ي ة ا ل إ ي م ا ن ا ل ث ا ل ث ة قوله بيان ك ي ف ي ة ا ل إ ي م ا ن يعني بالقدر ب أ ن تعلم أ ن ما اصابك لم يكن ل ي ف ت ي ك وما أ خ ط ا ك لم يكن ليصيبكا ل ثالثا ا ح ب ا طعم ل م ن لم ي ؤ م ن به ا ل ر ا ب ع ة ا ل إ خ ب ا ر أ ن أ ح د ا ل ا ي ج د طعم ا ل م ن ح ت ى ي ؤ م ن به ا ل خ ا م س ة ذكر أ و ل ما خلق الله ا ل ث ا ل ث ة أ ن ه ج ر ى ب ا ل م ق ا د ي ر في تلك ا ل س ا ع ة إ ل ى ق ي ا م ا ل س ا ع ة ا ل س ا ب ي ع ف ر ا ء ت ه صلى الله عليه و سلم ممن لم يؤمن به ا ل ث ا م ن ة ع ا ل ة السلف في إ ز ا ل ة ا ل ش ب ه ة بسؤال العلماء ا ل ت ا س ع ة أ ن العلماء أ ج ا ب و ا بما يزيل عنه ا ل ش ب ه ة و ذلك أ ن ه م نسبوا الكلام إ ل ى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقط باب م ا ه ا ل ث ا م ن ة و ا ل ت ا س ع ة من مساجد تعلق بالبحث الذي ذكرناه لكم في مسائل العلم كتاب التوحيد قال ا ل ث ا م ن ة ع ا د ة السلف في إ ز ا ل ة ا ل ش ب ه ة بسؤال العلماء يعني أ ن ط ر ي ق ة السلف إ ذ ا وقع في ا ل إ ن س ا ن ش ب ه ة أ ن ي س أ ل العلماء لا أ ن ي س أ ل من دونه ي أ ت ي إ ل ى شاب مثله إ م ا م ه م في الحي أ و خطيبهم في الحي أ و م د ر س في ا ل م د ر س ة و ي س أ ل ه عن الشبهه وهذا ربما عجز عن ك ش ف ا ل ش ب ه ة وربما زاد ا ل ش ب ه ة شبهه لكن إ ذ ا عرضت على العالم بينها له قال تاسع إ ن العلماء أ ج ا ب و ه بما ي ز ي ل عن الشبهه وما هو هذا الذي أ ج ا ب و ه به ازال الشبهه قال و ذلك أ ن ه م نسبوا الكلام إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ان لم ينسبوه إ ل ى أ ن ف س ه م فالذي ي ز ي ل الشبهه التي تعرف هو خطاب الشر هذا هو الذي ي ز ي ل ا ل ش ب ه أ م ا ا ل آ ر ا ء ف إ ن ك تخرج من ر أ ي إ ل ى ر أ ي ف أ ن ت ت أ ت ي و عندك شبهه فيقول لك هذا ر أ ي ا و تذهب إ ل ى غيره و يقول لك ر أ ي ا لكن إ ذ ا ذهبت إ ل ى عالم ر ا س ه أ ج ا ب ك بالخطاب الشرعي أ ن الله يقول أ و أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول فتزول الشبهه عند الصادق المتجرد الذي يريد الحق ل أ ن ه عرف جوابا من خطاب الشرع ف إ ذ ا أ ز ي ل ت الشبهات بغير خطاب الشرع ف إ م ا أ ن تكون ا ل إ ز ا ل ة ض ع ي ف ة أ و تتولد منها ش ب ه ة أ خ ر ى لذلك من عرض له ش ب ه ة لا يذهب إ ل ى طلب جوابها في الانترنت يذهب إ ل ى طلب جوابها إ ل ى العالم العلماء المعروفين و العالم تعرف علاماته ظ ا ه ر ة بينه العالم هو الذي عرف بطلب ا ل العلم و عرف ب ا ل ت ع ل ي م و عرف ب م ل ا ز م ة ذلك هذا هو العالم ثم تعرض عليه هذه ا ل ش ب ه ة فالعالم الراسخ يجيبك ب أ ن هذا كذا و كذا ل أ ن الله سبحانه و تعالى قال كذا و كذا او ان الرسول صلى الله عليه و سلم قال و كذا كذا و كذا فعند ذلك تزول ا ل ش ب ه ة عن نفس ا ل إ ن س ا ن و أ م ا إ ذ ا فزع ا ل إ ن س ا ن إ ل ى غير العالم أ و جعل ا ل ش ب ه ة في نفسه بعض الناس تبقى ا ل ش ب ه ة في نفسه مترددا ً متحيرا ً متخوفا فتتفاقم مع الزمان حتى ت و ل ت ه الهلكه ي بعض الناس تعلم له شبه فتبقى في نفسك حتى تكبر تكبر تكبر تكبر حتى ربما اضر بنفسه ضررا بينا يعني أ ح د ه م ممن علقت به شبه التكفير بالباطل لم يزل يكفر يكفر يكفر حتى كفر نفسه حتى كفر نفسه و حتى صار موسوس يكفر نفسه و يغتسل و يرجع ل ل إ س ل ا م هو ب د أ معه ا ل أ م ر يسيرا يتلاعب ب الشيطان هذا من تلاعب الشيطان بالناس ب د أ الشيء يسيرا ثم لم يزل شيئا فشيئا فشيئا حتى وقع في تكفير نفسه حتى صار م و ص و س ا يكفر نفسه ثم يغتسل و يرجع ل ل إ س ل ا م لذلك لا ينبغي ا ل إ ن س ا ن أ ن يجعل نفسه خطافا للشبهات يبحث عنها و يتتبعها و ينظر في م و ا ق ع انك يحمي قلبه م س ت ط ا ع ثم إ ن عرضت ش ب ه ة لم يقصدها ي س أ ل العالم ا ل ر ا س ق عنه والواجب على العلماء أ ن يبينوا للناس كشف هذه الشبهه وان هذه ا ل ش ب ه ة تكشف بكذا وكذا و أ ن هذه ا ل ش ب ه ة جوابها كذا وكذا حتى يتبين للناس الحق وان لا يكون الناس في ر ي ب ة من دينهم ل أ ن الناس لا يقصدون الشر ليس ا ل ض م بالناس أ ن ا ل إ ن س ا ن عندما يتكلم ب م ق ا ل ه أ ن ه أ ر ا د السوء ولكنه علقت به ش ب ه ة فجعلها دينا ف إ ذ ا بين له أ ن هذا خلاف الدين تجد أ ن الصادق يتجرد من هذا ويرجع إ ل ى دين الله سبحانه وتعالى ل أ ن ا ل إ ن س ا ن ليس له إ ل ا نفس و ا ح د ة فينبغي أ ن ي ح ي ا على الحق ويميت على الحق فالذي يريد ا ل ن ج ا ة لنفسه يجتهد لهذا الاصل أ ن ه يطلب الحق ويبحث عن الحق و م ت ى تبين له الحق تجرد لا تجعل نفسك تباعا لفلان ولا فلان اجعل نفسك تباعا للحق و العلماء ادلا على الحق أ ن ت تعرف الحق بهم أ ن ه م يدلونك عليك ل أ ن قولهم في كل م ر ة هو الحق و إ ن م ا بما بينوا من كتاب الله و س ن ة النبي صلى الله عليه و سلم يعرف ا ل إ ن س ا ن الحق و ا ل أ ق و ا ل ا ل ح ا د ث ة التي تتجدد للناس ا ل أ ص ل فيها البطلان ل أ ن البلد الذي نحن فيه الحمد لله نشا ا ل إ س ل ا م و ا ل س ن ة ف ا ل أ ص ل ما كان عليه الناس هو الحق و ا ل إ س ل ا م و ا ل س ن ة و ما يفد من المقالات ا ل ج د ي د ة كل يوم و ل ي ل ة يطلع الناس من مقالات فلا في اصل فيه البطلان إ ل ا أ ن يتبين بحق أ ن ه الحق ولا يكاد يوجد شيء من هذا والناس تسمعهم ا ل آ ن يقولون تغير الزمن ت غ ي ر الفتوى هذا كلام الناس تغير الزمن يعني ت غ ي ر هم وليس تغير الزمن يعني العوارض المؤثره ب ا ل أ ح ك ا م و لذلك العالم الراسخ يبقى على ف ت و ا ه التي قبل أ ر ب ع ي ن س ن ة هي فتواه التي يقولها الان ولا ننكر أ ن الفتوه تتغير بتغير الزمن لكن موجبها الدليل للهوى و الحاكم لذلك هو العالم الراسخ لا ل ذ ي اليوم بلون و غدا بلون و م ن بعده بلون لذلك دائما ا ل إ ن س ا ن ينصح إ خ و ا ن ه ب أ ن ي ح ر ص على العلماء الكبار الذي جاوز السبعين و حطم ت ش ه و ة نفسه ا ل أ ي ا م و لم يعد له ر غ ب ة في اجتماع الناس عنده و لا ك ن ا ؤ ه م و لا مدحهم مع الزهد من الدنيا و عدم الميل إ ل ي ه ا و كمال العلم و ا ل ت ج ر ب ة ف إ ن ه يؤخذ به و إ ن كان من دونه يكون اعلا منه ل أ ن الشاب مهما أ و ت ي من العلم ف إ ن ه يفتقر ا ل ح ك م ة و ا ل ت ج ر ب ة و ا ل خ ب ر ة و ربما يقع في أ ش ي ا ء لا يقدر قدره و ربما يتكلم و يريد الحق ثم يقع في شرور لم يعرف م آ ل ا ت ه ا نقف الى هذا القدر و إ ن شاء الله تعالى ا ل أ س ب و ع القادم نتمم كتاب التوحيد و الاسبوع القادم إ ن شاء الله تعالى سيكون فيه اختبار سريع لكتاب التوحيد الذي يريد أ ن ينجح فيه لا يذاكر لا يذاكر حتى يعرف نفسه هو استفاد في الدرس أ و لم يستفد من الدرس اما اذا ذاكر ممكن ما يعرف نفسه هل استفاد او ل ا ما استفاد من الدرس ثم أ ي ض ا من عنده أ ي يعني ر أ ي في البرنامج أ و توجيه له أ و انطباعات عنه يكتبها في ا ل أ س ب و ع القادم نسمعها منه ب إ ذ ن الله تعالى و كذلك نجيب في ا ل أ س ب و ع القادم عن ا ل أ س ئ ل ة ا ل م ا ض ي ة و هذه ا ل أ س ئ ل ة وفق الله ا ل جميعنا حبارك و الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على رسولك محمد و اله و صحبه اجمعين